أيها الأخوة المشاهدون في كل مكان وبعد لحظات من الآن تقام صلاة القيام في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة تكل ليلة من ليالي هذا الشهر حيث يؤديها هذا الخلق الكريم ابتغاء لما عند, المو... لما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب كبير اعده للقائمين في شهر رمضان المبارك هنا في هذه الرحابة الطاهرة بفضل من الله سبحانه وتعالى طمأنينة وسكينة وامن وامن وامن عميق ثري يملأ كل ما يخطروا على عقل وقلب هنا امة الخير لان الاسلام هو دينها ولان التوحيد هو عقيدتها ورمضان المبارك شهرها العظيم والقرآن الكريم هو كتابها الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ابدا ابدا الإيمان في قلبها وعقلها دائما وأبدا خشية من الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه تبارك وتعالى في هذه الليلة ليلة السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام الف واربعمائة وستة عشر للهجرة النبوية المباركة الآن إلى صلاة القيام صلاة القيام ادامه الله. الله اكبر. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليزم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 ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تذكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله, الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَالِدَةً لِّأَوْلَادِهَا وَأَلَّا تَذَرُوا وَاعِرًى عَلَى مَعْسَرٍ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رَبُّ الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضغى والمؤتفكة أحوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمرا الله الله سمع الله من حميدا ربنا لك الحمد الله, الله. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا نذير من النذر الاولى ازفة الازفة ليس لها من دون الله كاشفة افمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكهون. وانتم سامدون. فاسجدوا لله وعبدوا. الله. الله.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 بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيل النكر. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. مهطرين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. الله الله يا الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله اكبر الله, أكبر. الله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 حرصرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاد نقل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من متكل الله الله س الله ني من شمية السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن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 هل من متكل الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا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 وما امرنا إلا واحده كلمح بالبصر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر ان المتقين في جنات نهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا أكبر.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 الحب والنخل ذات الاكمام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجاهنين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 الله أكبر الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 نحاس فلا تنتصر عن فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسهل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجلمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجلمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله عبر. سمع الله لمن حمله. ربنا لك الحمد.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 على فرش بطاهنها من استبرق وجن الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن ان اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسانه إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الطاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء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 تكتبان. متكين على رفرف خضر وعبقر حسان. فبأي آلاء ربكما تكتبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال الله الله امي الله ونمن حميله ربنا لك الحمد الله الله أكبر. الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله